خذوا ما آتيناكم بِقُوَّةٍ واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وَأُشْرِبُوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم داو الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوا أبدا بما قد دامت ايديكم والله عليم بالظالمين ولا تجدنهم الناس على حياتهم ومن الذين اشركوا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 يقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يوذ الذين كفروا من اهل الكتاب وللمشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله للفضل العظيم